هل يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام أو كسوة وبيقال قال مالي فالشافي وأحمد وغيرهم الظاهر الآية في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعيمون عليكم أو كسوتهم أو تهرير رقبة فقد الله تعالى بين ثلاثة عيان الطعام الكسوة الطعام الكسوة والعطقي فلو جازت القيمة لن انخسر التخيير للثلاثة لأنه إذا ساوت قيمة الطعام قيمة الكسوة صار شيئا واحدا ولم يعد التخير معنا. وإن زادت قيمة ما عن الآخر لا يتحقق التخيير بين الشيء وبعضه وإذا كان العبق لا تجزي فيه القيمة تعين ما ورد به النص ولا يحصل التكفير بغير ما تتضمنه وعليه فلو أخرج القيمة لم يؤدي ما أمر الله يداه ولم يخرج من عهدته ما يخرجه بالطعام فإما أن يجب المكفر المساكين بكمال عددهم أو يعجز عن ذلك فإن وجدهم فلا يجزئوا أقل من عشرة لأن الله تعالى أوجب كفارته لإطعام عشرة مساكين فإن كانوا دون العدد المطلوب وعجز عن إيجاد قطيتهم ردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يستكمل العشرة فإن لم يجد إلا واحدا ردد على ذلك المسكين تتمت عشر أيام وهذا إنما يكون في حالة العجز أما في حالة القدرة فلا يجي إلا كمال العدد ولن الله تعالى